بوك تو تورانو بوي أربعة وتسعون أربعة وتسعون شونجوك كاريو بوي أك حروف العطف واحد حروف العطف واحد بريشكي <تصفيق> ناتهما انتظر حتى يتوقف المطر انتظر حتى يتوقف المطر عمار انتظر حتى أنتهي انتظر حتى أنتهي شيپ انتظر حتى يعود আমার চুল যতক্ষণ না শুকোচ্ছে সিনেমা যতক্ষণ না শেষ হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করব حتى ينتهي الفلم. انتظر حتى ينتهي الفيلم جرافيكير <تصفيق> الو شوبوج نا انتظر حتى تصير الاشاره خضراء انتظر حتى تصير الاشاره خضراء তুমি <تصفيق> متى ستسافر للاجازه؟ متى حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ حتى من قبل الاجازه الصيفيه؟ ها؟ غارومير شوتي نعم، حتى من قبل أن تبدأ الاجازه الصيفية نعم. حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية شطشربر عغي ت شيك أصلح الصقفة قبل أن بدأ الشطاء اصلح الصقف قبل أن بدأ الشتاء تويلي بشر عغي ننجهاات دونا إغس اليديك قبل أن تجلس س إلى الطاولة أغ يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة بايررج براجي جلة بندك أخق النافذة قبل أن تخرج أغللق النافذ قبل أن تخرج قكوناي متى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي الى البيت؟ كلاسر بوري هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ ها، كلاسر ششو جابر بوري نعم، بعد ان يكون الدرس قد انتهى نعم، بعد ان يكون الدرس قد انتهى تار درغتنا هابر بوري؟ ش قاجكررتبارارني من بعد ما حصل له الحادث لم ييع يمكنه أن يعمل من بعد ما حصل له الحادث لم ييعود يمكنه أن يعمل تار تج برشي من بعد ما, ما فقط الشغلة ذهب إلى أمريكا من بعد ما فقط الشغل ذهب الى امريكا من بعد ما ذهب إلى امريكا أصبح ثريا من بعد ما ذهب الى امريكا اصبح ثرباً.